اللهم كن لأخواننا في فلسطين اللهم اشدد بقوتك أزرهم اللهم اشدد بقوتك أزرهم وتولى بعنايتك أمرهم وادبر برحمتك كسرهم وفك بقوتك أسرهم اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا واتم عليهم نعمتك وأنزل في قلوبهم سكينتك وانشر عليهم فضلك ورحمتك اللهم أيد إخوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان اللهم أيدهم بروح من عندك اللهم أمدهم بملئ من جندك اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكلاهم في كنفك الذي لا يضام اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام اللهم من كاد للاسلام فكده ومن مكر به فامكر به ومن بغى عليه فخذه فإنه لا يحظم عليك يا رب العالمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا وريخ